ولا تؤمنوا الا من تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يعطى احد أن يوتى مثل ما أوتيتمو أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل الذي يدي الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْهُ لِلْكِتَابِ مَا مِن تَأَمّنُ بِقِنطَرٍ وَدِّي ومنهم من انت منه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في لميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده تقف إن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمن قليلاً لا ك لا خلاق لهم في لغة ولا يكلمهم الله ولا كلا خلا قلهم في لا خيرات ولا يكلمهم الله ولا يعظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وله عذاب ليم. وَإِنَّ مِنْ قَوْمٍ لَفَرِيقَيْنِ يَلُونَا أُذُنَهُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ